الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه السيره سيره الرايد تاع الليله هو يعتبر واحد صوفي للاسف نكرا ابن معرفه انت نكرا ابن معرفه هو ابن الشيخ محمد هاشم الهديه عليه رحمه الله اللي هو بوصل وعيسى طابت عصره في حياته وقد كان عاملا اللي البنى القويم وهذا عمل لا يختلف عليه اسلام قدم ما قدم من الاسلام عباد نشر الدعوه الى توجيد ومحاربه البدع والضلال وتكون المجتمع والحمد لله فيه في حاجهنا عصره ملتزمين بالكتاب والسنه شعارا ده ولد صوفي للاسف طلع صوفي وعاديت ما بين لكن دار طلع الكفر على حساب ابي والله صعب فذلك ابن مبارك اسمه عبد القادر شيخ لديه والزاي بيرتقال نعم انو قادري وتدريب في البلد وجا انت عبد الغادر التيل قالوا غادر وجاي ابن زعيم انصار يبقى طلع الكفر بزعيم انصار يبقى ولد نكره ابنه ما انت طيب على انا كان في رمضان وداير علينا بمعرفه فللأسف انا دايره على كسوف كسوفي وكامل الهدم ان متى بتنطق الاسلام وصلت الجلال دي اصلا شفتها الرائد وغيره وجلات بتاع يعني احنا الحرب كسوف كسوف كله ما تشتغل في عين. شوف انت مسؤول عن اي جريشه تعملها والله يا اخي يا اخي لا جتك تستري لك ريده استري برايك يقدر هكذا مسكين بيجاء فيناد ما لا أخذ آبوا فيناد موتوا في المستجوىات ما لدينا حتى العلاج وانت تدفع علينا الرأي في كل يوم ألف والدار ألف وما عارف أكبار اليوم ألف وآخر اللحظة ألف دي كم آلاف ها السداق فهي الحاجة الجنود تتعلم لو مسكتها خطيتها في مقنق ساكت أول يقدر هتادي أم ساكين أيضا هو شجرة مزعى وللروز جلاله وكل اتفاق ثاني تضارب لكن ما تشتري للجرائد بانه ما في حاجه بالجرائد تتجدد هاي انا اخبار تاع البنك بتاخذها بالتلفزيون عندك تلفزيون ممكن تاخذ الاخبار بتاعه العالم هو اي اللي قاعدوا بالبيت اديك فديه العالم كله ممكن تقرا ثاني برضو تقول فدي وانا كنت ادي الريده خلي الجماعه اللي قلت لهم شوف تعال رايد يبيع ترنص ولا يبيع لنا اصلا ده مش شيء عاطل بفهم قال لهم يذكروا روح الله تعب كمان كمان فافترى كتلنا راجل السوق مشادي ال رحمه يعني ازاي البطاريه عشان يمشيوا باطل وفي ناس بيعتبروا الاسعار دي دين جامعه ويجي شموع وشموله بالسلطه الرابعه لازم تبقى عظيم البستار السلطه الرابعه ولا السلطه الرابعه الصعيبه ويشدوا بالكلام يا دكتور وده ودي دي يا صفوف يعني في مئات المطابق بتاع تقدير الامه طيب عمدار قب مع هذا الرجل ويأرود على بعض من هو الشيخ العديل ومشيخنا بي بيتكلم في بعض الصوفيات يومنا هنأكلم عن زيبي وعن زيبي الصوفية وعن الإخوان المسلمين اللي هو الماسل الصعيفة جئتها تلك الأخوان المتلئين لان رأيك دي انت معاربة جئتها تلك الأخوان المسلمين انت معار يا وارد خيار دي جريدة قومية يا ربيديو امتعت لأخوان المسلمين اعدخل بعض المسلمين والله أسعى بس ما ظهرلكش القرايه بعاريهم توقف على حاجه والله والمكاتب عم يستوثق اذا كذبني بمعلوماتك الخاصه بولا الجديده دي يتعاقب ولا اطلع هيتعاقب لان انت كلامي فبالتالي والشبكه واحده زي ما بتشارك الاحمال مضمونه واستوفيه الشبكه بتاعها مضمون واحده ده بيقول طيب بتكلم في, في قال امتى ده المحرر بيسال أنت ابن زعيم سلف ما الذي يرى وجهتك إلى تديم الصوف البقاء صوفه هنا قال له هو هو سور سلف الجواب قال بعد أن خرج من السجن ولن لماذا لا تدخلت السجن ولا تخلت في أفرعيس لماذا لا بعد أن خرج من السجن كنت أعمل مهندسك لن أرى ربك يتمنى الملاوذي إذا لم رب تتبتعك ربك يتمنى الملاوذي بالأخبير قال شكراك كاعراجي مهندس كاعراجي بن أخبير فزعبتوا إلى هذا المكتبات لأجتري الكتاب رياض الصالحين ده الكتاب قيم جدا كتاب الأصالحين له ده اللي نودع أحسن كتاب نحن نبقى إنه الرئيس قال فاعتسر صاحب المكتب حد وجود هذا الكتاب لقاءه مامر لقال لي ما هدى طيب عندك شنو قال فاعتس لي وجل عجوز بالقرب من المكتب يعني مجلب عجوز تبقى في المقلب واحد عجوز كيف هو الملاوث؟ فقال طبعاً يبقى العجوز بالكل من هذا الزبا فأعطاني كتاب جواهر المعاني في مناغب الشيخ أبا التجاه المقلبة عجوز وكتابة التبكيدة دين تبستاغل في عجوز يقولون يا إبني مدام ما الجيدة؟ شير بتاع التجاه معنى هذا ما أكشير ناصره معروس ما عارف أما تجاهد زوج من هذا المقلب يشتري له كتاب هو ما عارف يعلمه في الكتاب يعلم ذا الناس اللي يشتروا يمكن تلاقوا في المكتبه من ارواح ولاد دي ليه كده انا بقى كنت كنت استاذ انا تبع باستر فيجي بتاع تست اشتري فوتو بتاع انت معا يعني مجاهد الجمعه قال له جوائز المعاني وده ابسط كتاب من الكتب بتاع باستر في جاي له طبعا استعد جوائز المعاني بعدين للشيخ التجاني قال هذا الكتاب انطط تحول في حياتي ده بتاع قال قراته فوجدت بيه كرامات والله إصحاك شو ألبه الودي ما ماليه فيه حلال وحاعة وجدت بيه كرامات للشيخ عمودة تيجاني كنت أقرأ هذا في, كل في الليل كله حتى الصبح قال وفي ذات يوم؟ أردين في ذات يوم دي ذات في ذات يوم بعد صناعة الصبح أخذتني غفوة دارت أجعل التصوف جاني بالنور وجاني هاتف اتفرقوا متكم يا مشتاق تاريخ يا شباب فاستغرب اخذتني غفوه قال لي يا ابن الكتاب ده قال الكتاب ده وجاتني همت اخذتني غفوه بعدين يا ابي يا صوفي يا بتاع التجاري قال فرائيته بها في النوم سيدي عبد القادر الجيلاني واحمد تياب شاب في النوم يعمل لا قران لا قران لا حديث لا بول لا إجمع متع أمه ولا قياس صحيح كل من في الأمر اشترك تابعة التجارية لقبلوا كرامات أخذناه الأمر شاك في النوم الجيلاني ومن؟ والتجاني والله وكان جاءنا عديل نحن مسالهم انتوا السابق خلوا في النوم احنا لو جاءنا عديل نبين شليتوا بالبتنى تقول لي جاء شبتم في النوم لوقت عشان انت مستقبل متى كان كان التيار الاسلامي يخل بالمليارات متى. متى متى كان المداه يمثل دينك تفائل جالي قال بينوب التجالي وجلال وقلت لو اريد ان ارا الرسول ده ده شغالين معه ده سكرتيرين في القطه بتاعين قالوا ترى هو بن قال التجالي قال جالي دور الرسول وبعدين شو القصه بعدين رد علي قال قوساني السديح المتجاني باشياء الاشياء دي ما ورال الى الله مولانا فاستيقظت من النوم ففعلتهم اوصاني به فكنت صوفيا قالت الاشياء دي ما ورال قال له اشرب جوخسين ما وراكات في حلقات قال له تقلب ضومه ما وراني كان ضومه رسول المهم او قال لغايه ربنا اللي مرتبطين مع الاشياء اتبع حاله جاء السجراح احمد التجاني وجاءت جيلاني والنور الدين وقال له تعمل اشياء لاكي عليه تعالوا عشان نرضى ما خربوا علينا استغربت تفضل بعدين ففكرت من اليوم ده يبقى شغل نعمله يا اخي ما بنوط على الكلام الاول ده ان ما في حاجه اسمها تصوف في الدين واي جزء من هذا المنطق يقول لك دي حاجه اسمها تصوف جيبه لي يوم الجمعه بروفيسور دكتور الشيخ بتاع طريقه ابو مسلم عاطف ساكت يجمل عليك يورينا بالخوف يا طلاب ديتاوت وانا ما ادري كان خربت في انتو ثابت في مرتمنه قال تركت فيكم امرائي ده عن جواب الناغله ما انت وصلتم بما لم تضم بعد ابدا كتاب الله وسنه سنن اي كلام بندخله الميزان ده اي زود ذلك كلام بالدين بندخله الميزان ده فهي يقول الله انا بقي صغوفي ولا اعمل كده وكده لا والله الكلام ده في لو دليم الكتاب السنر لا والله جاني في النوم أقع لأن <تسكين> دارين الكتاب لا تركت فيكم أمرين ما يتوسكوا بيه ما لدي الكتاب ولكن كما قال تعالى فانت لا دعكم بشيء فاردوه للجيلان في النوم انت بستخد فانت لا دعكم بجيء فاردوه يقولون إن الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخرى لكن إذا يصنفوا ما لا يتمره لك هذا ما يتبتش لله بقوله فهذا واحد المثال التاني نواصل في أباطيل هذا المدعو عبد القادر ابن الشيخ الادية المثال التاني كان كان بيسألوه بيسألوك لهذا المدعو قال الآن والسفوف تمائزة أنت غرقان في التصور والغن في التصور ووالدك يا جماعة زعيبا صار السنة كيف كانت الحياة تشير بينك وبعدين لدينا الغرقان دي عندنا بها رايحة عندنا الغرقان يا تغرق في الأبيض والأسر لكن هنرقان في التصور وغرقان بعدد لأنه ينطيك بسطولة وعدد من تطير للغرقان والله صحيح! يعني غرقانا ويجب له صوبة تعاليم بديك تفكى واحد إما مشاهد عديب تحديه ما بنعرف أنه غرقانا واحد يدفت كده ويقوله كده كده كده كده والله هتوتي لهم مره واحد يحكي ليه أما من الله من الله عليه وهذه كان سبب بركته كان قمار الشيخ جاء مرته جاء مرته للشيخ تسلم عليهم وهذا ما أعلم هذا هو حقا ليه ذاته مره بعدين قال الشيخ نساني كله, كله. مرته سمع مخطي كابج بيها قال لك يا شيخ قال لي ما تقول عارف انك قال قالك يا ابني مرتدي اروح اروح اروح وانا تاكل يا رب المره ما في عارف يا رب لا بيتاكل تاكل ده كده انت اصطاب شوف <تصفيق> اي واحد يمدمره اي خوفه بيخله مخلب تمقع المسلم بالقلب بتبقى على صرماها دي بتبقى زي الدغزه تمقع وفي قطعه في كتابه ونص ما عاد اي كلام عندنا ما محترم الا بدليل الكتاب او السنه اي عوج دليل نحن ما نعتبر ما بلا له قيمه بنكشف عن زيفه بندخلك الميزان الكتاب والسنه وبعدين بتكلم لسه انا بروح على اذن المغوص والتلهيه قل شرد بعيد بل المحدد هي تقول لها شرد بعيد ان شاء الله يجود معي ثاني شرد بعيد وابتسامة مغزوطه مز بالشجع قال والله يا ابني اتكلم مع المرحوم الوالد عليه الرحمه الهديه رجل فاضل لان عارفينه عاد الابن وبين و بينه سجاله كتقول له يا ابا تتبعني قال بكلم معقول انك يا ابو الطالب عالم متراجم كان في النوم تتبعك انت بتطاعي انت راضي يا صابر ما انت بتعمل الكلام قران وحديث ليه تبعك انت اللي جبت لك دين في نور نور انت مصابك من كتاب القران والحديث ما عاد عليه وما عاد عليه وينبعث ان شاء الله والامين يمكن تبعك انت يا ولد تبعني اتبع انت تبعك انت وانت وانت دول بتاع مين انت دول فرض على كل حال يعني الكتاب خمس سنه شهر بليته معروف الحكمه قال او ترتعد لله تعالى قال لك دعوه منهم قال بعدين قام واصل كلام قال فقلت له قلت له يا ولدي كم عم لك بهذا المدعي بدا يدعو قال اقال له 50 عاما وبعضها 30 فاجأ هل رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابي فقال له لا يا ولدي قال والله الرسول ما تقول له 50 سنه ما هو حاصل لكن هو يتصور قال له قال يا الله انا وليس مين ورايت الحبيب مرات ومخال مر. <تصفيق> <تصفيق> ده لو كده الحبيب ورديمه يا لما تترين انت تذكر اي وقت كان يجي وانت في النوم اي حاجه كانت في النوم كانت بتوكردي اي حاجه كانت في النوم اي شخصيه دي في النوم طب قلت انا مصطفى هو مصطفى هو كده كانت في النوم هو يتكلم عنده حكايه عشان كان جامد بقول له تعمل ايه في <تصفيق> الدنيا <تصفيق> دي ده انت اخدت حاجه هي المسألة الأولى رؤية أن رؤية مبعا سلم تمثل دينه في قولي أن مبعا سلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به أنت تعرفت كلامنا؟ ما معنى هذا الكلام؟ في ناس يتخيلوا أنه مجرد ما شاف له أي شخصية في النوم وقال له أنا الرسول ومعنى هذا النوم يصحك لا ما شاء الله يمكن ما أعلم لا لا ما أعلم المسألة أنت أحكام هذا المزعى الذي يحكمه بالشريحة بالرعاني في المنام فهضر آلي والشيطان لا يتبثل به لما ترجع للشراحة الحديث من البخاري من الحجر ومن النوي بيقولوا إن الشيطان لا يتبثل بشخصيته الحقيقية بأي شخصيته الحقيقية ولكن قد يتبثل بصورة غير صورة ربعا سلم يذل الرأي عشان كده العلم اشترضوا قالوا قدام رجالي واحد كيطان قال, قال ده ده لي أنه رسول أزرع مشاهلة شمت ضم لبازية هذا لم يكن أستهدئ هذا لم يكن أستهدئ هذا لم يكن أستهدئ هذا لم يكن أستهدئ أنا أتكلم عنك يا صلى الله عليه وسلم العلماء اشتركوا بالنسبة لمن رأى الله سلم من لم يكن صحابية المابتون صحاب التفاهم؟ الذي لم يكن يستهدئ الصحابة الذي رأى الله سلم الذين لم يروا <ان بأسلوه> إذا رأى الوجل أو المرأة هو منامية مفترض أن يكون عالمًا بأوصافه النبي صلى الله عليه وسلم يكون عارش له بالأوصاف الموجودة في السنة الموجودة في النبلوح صحابة كان والشؤون له كان طويل ليس طويل ولا مصير إذا انطبقت الصورة المنامية مع الأوصاف تحت الصحابة خلاص كان ذا يكون هنا فأعجب فينا الأدوان يكون معين يعلم إنسان أبن الله تبقى للرسول شرط في النوم يقولون وصف ليك أوصاف تعطلوا أوصاف ذي على أوصاف ذات الصعبة التي تختارش هكذا ذكر ابن عجر نقلا من المصنف بإثناق صحيح أن رجلاً أتى إلى ابن عباس وعلى ابن التابعين قال ابن عباس فقال يا ابن عباس إني رأيتم النبي بالمنام بالأمس فقال ابن عباس شعف الرسول وهذا تابع ما شعف الرسول لكن ابن عباس وقال ليه وليش قلت الرسول مبارع للنوم وابن عباس قال ليه وصفه لي طبعا ما اضعوا هاي اللي باعتمدوا الصعابة المعولة ممعه ما زي ناس افتكا والجزنة و... والحافياء عنده ليه الجانيه وشبت برسول هاي في النوم هاي خيب وصفوا ليه شبتوا كيف فذكر الرجل او صاحبه قاعد يوصف زي الوصفتها الجانيه لم يشطروا برسوله ومن اعباس ذا ليه انا يقول له هذا ليس برسول هذا يشبه ده يقول الخويني بلها اهي <تصفح> آه ملاب مطحن فيقى ان تقوم تقوم برسول إلا تكون عالم بالأوصاب بتاعته انتفاين؟ إذا انتظر الأوصاب على الرؤية المناوية تياه وبعدها من المشتوقه في حاجة تاد العلماء اشترطوهم قالوا تراه ولا يعطيك تشريعا جديدا يعني تشوقه في النوم يا أخي ما بديك تشريع جديد هي يقول لك أمسي كالوريتا قال الله أعود ما بديك الأسكان القالة إذا أتا ما بديك تقول لك العشرة في أربعة تدخلنا مع تدر أربعات تدرنا مع أربعات تعشرنا مع أربعات ربنا إليك الكير لا أستهل أربعة ما شر الأرسول يجيك بل والدين يجيك بالنوم قاله يديك تشريعه إنه الشريعة بتمل هو قال لنا يا حي يا رسول قالنا شيء يجيبون لنا بالنوم ما هو قال اليوم أتمنتوا لكم تلكم الله أتمنتوا عليكم نعمتي وردت ورسلام ديها يبقى لهم الطيوب للنوم ما بديك شي جديد ما بديك تصور شوف بنون جاي يقول لك بيروح عندك يتكفلوا بخصك لغايه حين ثوم جاري الرسول برك له وقال لك يوم بيروح عندها لك كلام ياخذ حل <تبع> جاري الرسول مرق له وقال له يا ولي انت فاك لكلو للي جرا لا ترجع له ولا ترى ممكن عنه جاري فاجع يقول برك له قال لك يا كنوك دي <تبع> <تبع> ده اللوكة بتاعش انت مستامر وكان في ده اللوكة دكايني قبلي انت مستامر دين التماث تقوم بالنوم لأنك ما بديك حتى صويرك كل دينه أوراج انت الطريق من الولد جانب بالنوم انت, انت جانب بالنوم جانب بالنوم وانت في النوم وانت بين صاحب و نايم يعزبت بالنوم نحن نخلي الكلام نجارب يا حياتنا متابعة انت من صاحب و نايم ودشانته أفور ومعدين عماتي جاني كالزم يتكلم عنه دائما نحن عندها تابعوا على المعاري أحمد تجاني كالزو يقول له قال هذا الكلام نتكوف وجعل المعاري التقريب أه لا يتكلم شاء الله أعرف حالي يقول أتاني سيد الوجود يغذك لها مداما ودي الكربة طاقة أحمد تجاني يقول له مش غلوب يذهب للفلدين أتاني يغذك ألي قال ربطول جاو وش مائن قال جاني أحد يلخل قال من قبل؟ من المدينة وعما تجابي قال لي بارك في المغرب أنا ما ما لا أعرف الرسول جاء راكب ولا جاء ما يحافلة لا أعرفنا لكن قال يجاوب جاوب الرسول يعمل قبله الدم السابق لأنه قال يغزة لو بعد يوم كان الإجابة ما أكبره ما أقوله شوية لكن قال لي يغزة لا ما يعمل ومعاديه هذا ليس كبر لأنه عندنا الرسول ما تقول إلا يوم القيامة وش بعد ما؟ عندنا كلام الرسول نفسه قال أنا ما أقول إلا يوم القيامة يقرأ المشيطة حديث الإمام عبد الحمد لا صار كل انا ثانين اول ما تنشق الارض عن جنبتي يوم القيامه ولا فاء كان ده هو اول سؤال يوم يوم القيامه حسب جامعه ده كده كده تقعدوا عشان شعبان اللي مخبيات دمك اه اوه, أوه. شوية شوية. مع شويه بعدي استنى شويه نروح هنا قرص تقول تعال يعني كروش عميره مرادون بالمقطمه يا يا ليش ما كنتوا قاعدين قبل شويه؟ قبضتكم من مره ثانيه، انا قال طيب على بالي بالله، بيقولوا اهلي الرسول بيجي في الحضره، هسه جاء، تعالوا لقدام. جا. ويقول له، بتقول له شايفينه؟ بيقولوا بيطلع شايفه الصف كده. بيقول له باي يا ده شايف ده، انا شايفه هي ودينا سلم عليهم. بيقول لك انت مبسوط؟ بتقول له تعالوا تعالوا دي حاجه والله انتوا بتعملوا ايه ده ما هو كل دي حكومه مبدا للرئيس الجمهوريه دي جماعه 300000000 ما حرام انتوا بتتعملوا ايه عايز ايه يا رسول نظامكم محبه جافه كبيره دي بنت عجلناها وفتت معاك وانتوا يعني ايه عامل لهم حلقه كبيره جدا يا متو ما انتوا كتجاريه لا لا اتفضلني على الحين هيبقى الطريقه دي كده اللمه بتاعتكم دي كده قبل كده بيجيب لهم مويه حطه في الصحن فأنت تعالى <تعرض> لله انت مجرد تجانية اشتقوني هدوعة اللغلة توف اقرب سروة بتاع تجانية تشوف المنظر هنا لا لا لا يا لله اعجانين مع ذات ان تبدأ لك مهو يا حتى خطنا خطنا خطنا طيب يا عناس انتفقنا على لا إله إلا الله داك شنو وقال له ديك مولة لا دي شبيهة وقال له دي ماريسي دي أحمد التجاني والرسول في الحضر والله الرسول زاده وفكر لكم بكله يبلغ موى من الزير؟ انت مستحبه؟ هل ستك مع طارس هذا؟ رسول ذلك يبلغ موى منك انت من الزير؟ لا تأجيب له ظلح أن يأجيب له حاجة فيك بمقامه تأجيب له قول النورة سيقولك تعبالي سبس شو هم تعبالي؟ وطلالات تعصفية يساندهم على ذلك جماعة الإحباني المسلمين فين قمنا على في التصور واصل الكلام بتاعه في سؤال قال له يا شيخ لكن هذا ليس كذير من التعال السلفيين الذين يقومون بالتصوير جملة من تفصيله بدأوا ثلاث آخر وهي دعاء غير الله الأدرع، الابتداع بالأسكار قال ليه أبوك ما كان بشيء من هكذا بشي بشي. لكن عند رأيه في دعاء غير الله لا يعتبر شلم وفينما الشيخ كان بقول شلم لأن القرآن يقول كذلك قال ليه يا ابني ما في مؤمن يؤمن بالله وذكر في كذبك ما في مؤمن يؤمن بالله ورسولي يدعو غير الله الكلام ده ما قدر اتما في ربنا الله يرضى عليكم كلهم بيتفق على الكلام ده اصل ده مش كذاب مش كذاب يقول ما في مؤمن بغير بي الله وكليه كلهم بيتبعوا على هذه القضيه ابتعاد الكوثر اطلبوا متعب نادي عشان تعرف رسولك كذاب بيتكلم بالكذب طلب الطحا جات يعتا له تعالوا بنفعنا عليهم 17 عاطي والله يسعدك اولا صحيح هون أو على بعض برا عليهم برا عليهم في كل قضيه عن هذيهم قضيه روانوكو كم استغرب انت, انت بتطلع الامه دول قضايا كثيره موجوده لوكم تحلوا قضيه كان حل مشكله روانوكو ودارفور تدخلوا حلوا كل غزه اذا كانوا بتناديهم بتناديهم قوم يا اخي ناديهم ليه رجاله الله هل بزيلوا البيض كما صفى التراب رجاله قاعدين وين؟ طب التعب لما تمصفى التراب قوما يقعدوا بينه يغودوا نتصارع في حدرمنا وبدا يكذب علينا ويجوا قاعدوا كرم جون انا ساهو رجاله بزيلوا البيض نناديهم ننادي التكا والوزعير والشمله وبزيل دجل بزيل الريق طب استغربوا وكنا نتعامل والله استجاب مش توعيد قبل نوم نادي بل نور الذي كعصان الله مستجاب ليه مش كويس غيرك الله الحق الذي لا يموت وهنادي غيره والله منتظر ان يعمل الله على عل وعن اضل مما يرون من طول العمر ما لا يستجيب له هم الى يوم القيامه وهم عن دعائم غافلون الى الاخره فيلقى الكلام ده كلام باطل قال القدريه كتابه يا مولانا انا ما بقدر ارجع لك لانه قد قد اذن ما بيصح لكن متوقف يا مولانا قاعد يقول انه ارجع على القدريه جاب جاب ابن قادري ده بتاع القادري بيسكن في, في الزور ده ده من مرايح القادري فيه كفر عديتي في الفضالات الربانيه في المعاهد والمراات القادري برنترجع عليه يوم الجمعه الجايه عندي وزاره الله العلي ان انتوا ممكن تبرعوا لحد